بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس قويت إذا الشمس قويت وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبار سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَاءُ قِلَتْ وَإِذَا الْعِشَاءُ قِلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وإذا نفوس زوجت و إذا الموودة سئلت بأي ذن قتلت و إذا الموودة سئلت بأي ذن قتلت وإذا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ وَجِئْنَا جَنَّتُهُ نُفِسَ آلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ آلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ بَلَى أُقْسِمُ لَا الجوار الناس والليل إذا عصس والليل اذا عصس والصبح إذا تنفس, والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم. في قوة عذب العرش مكي. العرش مكي. مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين وما صاحبكم مجنون وما صاحبكم مجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه وما هو على الغيب بغنى وما هو على الغيب بغنى وما هو بقول شيطانه رجيم وما هو بقول شيطان فأن تذهبون, فأن تذهبون إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أن وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ